أربع أيام سوا إلى السائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها، فقال لها ول الأرض اتيا طوعا أوكرها، قالت أتين قائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحا في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحذرا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرض فقل أنذرتكم أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا, تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما رسل به كافرون، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا، وقالوا من أشد منا قوة؟ أو يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، هو أشد منهم قوته، وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا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 ونجَئِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ونَجَئِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَجَّأُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجْلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهما قالوا أنقذنا الله أنقذنا الله الذي أنقذ كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون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 من الخاسرين فان يصبروا فالنار مسو لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيدنا لهم قرنا فزينو لهم فزينو لهم ما بين ايديهم وما خلفهم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 شديدة، ولنجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار، ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد. لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين تفروا ربنا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس من الجن والإنس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 وقال إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع دلتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا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 وَظَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِهِ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لا يَسْأَلُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا سَهُ الشَّرُّ فَيَأْوُسُ قَنوط وَلَئِن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ هَذَا ذَالِ لي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ ثَقَائِنَهُ وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أُنْعِمَ عَلَى الْإِنسَانِ أَغْفَلَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتَ